وبين قال لهم أنصحكم أن تعودوا تعودوا إلى العراق مع تصحيح والعودة إلى المنهج القويم وأن تطهروا أنفسكم من هذا, هذا الانحراف الفكري والعقدي لان الحرورية فعلا بدأت تتسرب وما يعتمل في صدور القادة أظهره الله على لسان العدناني في بيانه منذ عشرة أيام إذا الدكتور لم يقولك, يقولك بس موتوا بغيزيكم النظام شغل أطفال وصبية الدكتور لم يتكلم عن الدولة كمنحارفة يعني ان عخي هو تكلم بيتكلم عن البيعة وبيتكلم عن التحكيم ولم يشر إلى انحراف المنج ولا الحرورية ولا غير ذلك هو لأنه لم يطلع لم يصله بيان المصيبة بيان الكارثة الذي قلته لما سألوني الشباب ما هو الحل وما المخرج من فتنة قلت المخرج هو أن يتم عزل هذا الرجل المتحدث باسم الدولة العدناني وأن يعلنه البغدادي يقول أنا سمعا وطاعة لأميرنا الشيخ الدكتور أيمن الزواهرى ونحن رهن المحاكمة سمعا وطاعة إذانا لهذا الشرع الحنيف لأن هو أنت المأمور إنك أنت الرجل لم يأمرك بمعصية وعصاية لهوى في النفس إذا هذا أو هذا البيان لم البيان اللي هو بيان العدناني اللي هو بيان اللي هو ما كان هذا منهجنا لم يصل يعني من عشرة ايام يعني كيف الدكتور اذا هذه رسالة قديمة مسجلة قديما ولذلك البعض فهمه لو ان مثلا فاضيتي الدكتور هناك في امور ربما لم تصله حتى الان وهي العدوان الإغارة على مركدة العدوان على منطقة المناطق شدادي وغيرها وبوكمال الحرب الآن الدروس الدائرة وقتل الشباب الأربعين وقتل لا تنسوا أن الدكتور حتى الآن لم يرثي الشيخين أبا محمد الجولان الذي قتل استشهد قبل بيان العدناني قبل بيان العدناني وأيضاً استشهد معه أبوات وزوجاته. المذبحة الرهيبة هذه لم يرسهم هم أتباعه يعني هم أتباع القاعدة نصرة يعني تبع النصرة أصلاً ولم يتكلم عن المقتلا الآن إذن من أدراكم أن الدكتور كتب هذا فيه لأن هذه المعلومات لم تكن ولم يكن القتل استحر بهذه الطريقة ورغم ذلك فإنه كتبه للرد على الأسئلة المباشرة الدكتور بيرد على أسئلة دكتور أيمن يرد على أسئلة محددة أنا لم أشأ أن أسأله في المنهج ولا غيره أنا سألت في أشياء يعني عايز قول نسف هذا الالموضوع نصف هذه ال الفرية التي يدعونها لا يوجد بايعه لا هو في بايع نعم كذبوا أم لا كذبوا كذبوا على تبعهم وصلت سفهائهم وصلت أراضي الأردن هؤلاء هذو التكفيرين هؤلاء صلّت هؤلاء التكفيرين المتشظين الـ الـ لم يجد أحد هؤلاء المتشفزين إذا بهم تخيل على طول لإني أسقط, أو أسقط في أيديهم بعد البيان وبين ولذلك أنا قلت أنا حصحص الحق لا تعليق يا جماعة خلاص انتهى الأمر دولة مريقة كذبة